فَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الْدِيَارِ وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ فَمَن وَلِيَ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصَّالِحَاتِ أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير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 مَن اهتدى فإِنَّما يهتدي لنفسه ومن ضلَّ فإنما يضلُّ عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنَّا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوماً مَدُحُورًا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 ولا قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا انما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف فلاتقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وَخفِضْ لَ مَا جَنَا حَدُِّّمِنَ الرَّحْمَةِ وَقُ الرَبِّرحَمُ مَا كَمَا رَّانِي صَغير رَبّكُمْ عَلَ بِم فينُ فُوسِكُمْ إن تَتكونُ صالِحينَ فَإَّم كانَانَ للِْأَووابِينَ غَفُورَاب وآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 وَذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجَعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدُحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا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 وَيُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ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 وَإذاَا ذا كَر تَ رَبكَ فِي القُرآانِ وَحدَو وََّْ عَلَ أَدبَارِهِم نُفُورَ نَحْنُ عَلَمُ بِمَا يَسْتَمعونَ ب إِذ يَسْتَمعونَ إلَيكَ وَإِذهمم نَجْوى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 فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيْلًا وَقُلْ لِعِبَادٍ يَقُولُ الَّتِيْهِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَ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 وَلَا قَادِرَ فَضَلْنَا بَعْضًا نَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أقرب.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 وَماَا جَعلنَ الرّؤَ ال التي رَينَكَ إِللاا فتْنَةً للنَّاسِ وَالشَّجَةَ الْ المَلعُونةَ فِي القرآن وَنُخَوّفُوم فَمَا يَزيدُوم إلاا طُقيانًاَ كبير وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا قَالَا رَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَإِنْ أَخْرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا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 وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بِرَبِّكَ وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما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 مْ أَماتُم أَ يعيدَكُم فِيهِ تَارَة أُخْرىافَ يُررسِ عَلَيكُمْ قاسِ فَ مِنَ الرحن فَيُغْريقَكُم بِمَا كَفَتُم ثمَُّ لا تَجد لَكُمْ عَلَنَا بِهِ تَبع وَلَقدَكَ الرَّمنابَنِي آدَمَ وَحَمَلناَاهُم فِيبَرِّ وَالْبَحْرِ وَررزَقُناَاهُم مِن الطيبات.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 سنة مَن قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غَسَقِ الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا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 وَقُونَ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ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 وَقالوا لنُّؤ مِنَ لَ حتىَ تَفجرَ لناَا مِن الأرضَبُووع أَوْ تَكَُ لَ جََّةُم مِنَّ خِيلِ وَعِنَ بِفَتُفَجرِرَ الْأَنْهَا رَخِلَ لَهَا تَفجرا.